الدرس الثالث الرياضة واحد استمع الى الكلمات الآتية وأعدها كرة اليد كرة القدم كرة السلة الملاكمة رفع الأثقال تايكواندو رمي السهام المصارعه كرة المضرب السباحة الألعاب الأولمبية ميدالية